بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيبا لينفر ذكسا شديدا فَأَشْرَكَ <تشفر> الْوُمِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّلِيفَاتِ إِذْنَ نَوْبٍ أَنَّ لَهُمُ أَجْرُ حَسَنًا فَمَا كِفِينَ فِيهِ أَبَدًا وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا Sesak atas hati mereka, ilham. Ilhami umat bahawa Izdatannasfaal al kaffi wal rafi makanu mina yatina agda. Ida al fitiyyah ila al حزبين أقصى لنعلم أي الحزبين أقصى ما له بخُو أمدَّ نحن نقصُ عليكَ لا أبُن بالحق إنهم فتيات نار وربهم وزدناهم غدا صبقنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونك لن ندعو ويهيئ لهم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طرعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمس ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتدد ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبه أيها Yes. <laughs> أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلي أعلن به قال الذين غنبوا على أمرهم لنأتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم سبع وثائر وادقوا ربك إذا نسيك وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهبهم ثلاث مئة سنين السماعات والعلم أذر سزنه كما الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجها Ima... أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من ساور من ذهب ويلبسون فيها, ويلبسون فيها من فضرا من سندس استواء متكئين في با متكئين فيها على الله <نرائح> نعم الثواب وحسرة الموت <مرتفقا> شيئا وفزجر ما صاحبه وهو Ooh. <laughs> يصبح صعيداً مزلظاً أو يصبح وحي الله بثوره فأصبح القلب كثفين فأصبح وَحَسَّوْنَ أُنْفَلِ النُّقَادِ مِنْهُمْ أَحَدَّ وَأَعْرِضُوا عَنْ رَبِّكَ الصَّفَّةَ لَقَدْ جِئْتُمُ تسجدوا لآذن فسجدوا إلا إبريس كالم من الجن ففسق على من ربه أفتت She'll work out Allah <laughs> إلا... Selamat Terima kasih kerana إنك لن تستطيع Oh, right استطع <تصفيق> <تصفيق> فعرضت عن عيمها، فأعرضت عن عيمها، وكانوا أهمل قوياً خذ كل سفينة غاضباً، وأهمل الغلام، فكان أذوهم من ينفخشنا، فخشينا. فخشينا. Yeah. Uh -huh. Terima kasih Jangan oh, oh. إذا جاء وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكْكَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَفَافَ وَتَوَكَّنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَ بِذِي الْوُجُوفِ دَعْمٌ وَنُفِقَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا أعمالا الذين طل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون ذلك جزاء قل لهم كان ندحمنا ذلك للمات ربي لنا في البحر لنا في البحر قبل ان تم فذكر لما ربي ولو جئنا ولو جئنا اذ مثلهم مدد